وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام لا نزال نعيش هذه الأيام المباركات التي أثنى الله جل وعلا عليها في كتابه وأقسم الله تعالى بها بالتنزيل والفجر وليال عشر ومدحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى فيها على التسابق في الخيرات والأعمال الصالحات ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انواعا من هذه الأعمال تعرضنا لشيء منها في الخطبة الماضية فلعلنا نقف اليوم على العمل الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وأضاف عليه في المزية وكان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يكثرون منه على كل أحوالهم قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى فاكثروا, فيه فأكثروا فيهن من التسبيح والتح... والتحميد والتكبير والتهليل فخص النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الذكر فلماذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي ورد فيها من الفضائل في الكتاب والسنة وكيف كانت أحوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى مع هذه العبادة العظيمة روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وروى الإمام الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يعني أن الفضائل والقربات تشابهت والتبست يا رسول الله فدلني على عمل ألتزم به أتشبث به أتمسك به يا رسول الله اختر لي عملا صالحا اتشبث به أهم من بقيه الاعمال فقال عليه الصلاة والسلام له لا, لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليله اسري بي ابي ابراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد اقرئ امتك مني السلام يعني بلغ سلامي لامتك اقرئ امتك مني السلام واخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني أنها أرض صالحة للزراعة قال وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة أيها المسلمون إن ربنا جل في علاه إذا ذكر صفات المؤمنين المتقين ذكر الله تعالى معهم حرصهم على الاكثار من ذكره قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب وهم طائفة خاصة من المؤمنين ثم ذكر الله تعالى أول صفات اولي الالباب فقال الذين يذكرون الله لم يقدم قيام الليل عليها ولا الصدقه ولا الحج ولا العمره وإنما ذكر الذكر فقال الذين يذكرون الله قياما. وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن ذكر أيها المسلمون هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وهو يحصل معه مزيد مزية وحرص في الأيام الفاضلات كهذه الأيام المباركات وكان السلف رحمهم الله تعالى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يحرصون على ذلك ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من اثني عشرة ألف تسبيحة فقيل له في ذلك يعني قيل لما تكثر بهذا الإكثار لما تشغل لسانك بهذا الإشغال لما فقال أبو هريرة أفتك بها نفسي من النار يعني أجعل هذا الذكرى حرزا وحجابا وحصنا بيني وبين النار قال افتك بها نفسي من النار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله كما قال بعض الصحابة كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة يقول استغفر الله استغفر الله وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه يغان على قلبي وإني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة فدل هذا أيها المسلمون على أن العبد كلما امتلأ قلبه تعظيما لله وشوقا إليه ومحبة له ورغبة فيما عنده أدى ذلك إلى انشغال لسانه واعتماره بالإكثار من الذكر ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائله وحث عليه أصحابه ومدح الله تعالى المؤمنين الذاكرين ولقد بين ربنا جل وعلا أيضا في كتابه أن المديحة للمؤمنين الذاكرين لا تكون بمجرد الذكر وإنما المدح لمن كانوا يكثرون من الذكر قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فلم يقل اذكروا الله فقط وإنما طلبهم أن يكون ذكرهم كثيرا أما المنافقون فقد بين الله تعالى حالهم وبين أنهم يذكرون لكن وصف ذكرهم بشيء ذمهم به فقال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فلو امتلأت قلوبهم بحب ربهم واشتغلت أفئدتهم بالشوق إليه لأصبح اللسان مستجيبا لهذا بكثرة الذكر لكن لما غفل القلب أدى ذلك إلى غفلة اللسان ولا يذكرون الله إلا قليلا توجه الله المؤمنين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وإذا ذكر الله الذكر في كتابه فرق بينه وبين بقية الطاعات بالأمر بالإكثار من الذكر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات كل هذه أيها المسلمون فضائل وقربات لم يقل الله تعالى فيها كلمة كثيرا لا في الصوم ولا في الصدقة ولا في غيرها لكن لما ختمها بالذكر قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فأي فضيلة أعظم مما كان لسانه يشتغل كثيرا بهذا الذكر والذكر له فضائل في الدنيا قبل الآخرة ولذلك حث الله تعالى عليه في كتابه وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقبل رجل إلى أبي سعيد إلى الحسن البصري رحمه الله قال له يا أبا سعيد إني رجل فقير ليس عندي مال قال أكثر من الاستغفار فمضى فأقبل إليه آخر وهو في مجلسه قال يا أبا سعيد إن لي زرع وهذا الزرع لا نبت فيه ولا مطر القحط قد أحاط به قال عليك بالاستغفار فمضى فأقبل إليه الثالث قال يا أبا سعيد إني تزوجت ولم أرزق بولد قال أكثر الاستغفار فسأله بعض من عنده قالوا ما شأن الاستغفار مع هذا كله قال أما سمعتم الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار كل هذا إذا كان العبد دائما الاستغفار ما معنى استغفر الله معناها يا ربي أنا مخطئ، يا ربي سامحني يا رب أنا ارتكبت من الذنوب والمعاصي ما تعلمه أنت أكثر مما علمه انا يا رب سامحني يا رب تب علي الذي يكثر الاستغفار مهما وقع منه من هنات أو من معصية من نظرة محرمة أو كلمة محرمة أو سماع محرم أو غير ذلك مهما وقع منه من هذه الأمور إذا كان يملأ صحيفته بالاستغفار فإن الحسنات يذهبن السيئات قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فهذه الأيام أيها المسلمون هي أيام الذكر الذكر عموما والذكر الخاص الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أكثر فيهن من التسليح والتحميد والتكبير والتهليل كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يكثر أيضا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكان الصحابة يكثرون الذكر ويخصون هذه بمزيد حرص كان ابن عمر يمشي فواضو هريرة وغيرهم يمشون في الأسواق في هذه الأيام في قضاء حاجاتهم ويكثرون من هذا التكبير فيسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم وأنت تلحظ هذا لو دخلت سوقا أو بقالة أو مشيت في مكان فرفعت صوتك بشكل يسير ليس صراخا بل بشكل يسير بهذا الذكر لتسمع من حولك تجد أنهم يتذكرون هذه السنة ويفعلون مثلك وكان عمر رضي الله عنه يبكر إلى الحج فيعتمر في اول ذي الحجة ويبقى عشر ذي الحجة في منى في خيمته فكان في داخل خيمته يرفع صوته بالتكبير فيسمعه من يمر بالخيمة فيكبر حتى يسمعه من ورائه فيكبر فكنت إذا مررت بمنا في ذلك الحين تجد أن منى ترتج تكبيرا فالله الله أيها المسلمون بالاكثار من مثل ذلك خاصة في هذه الأيام المباركات لعل الله تعالى يختمها لنا ولكم جميعا بالخيرات والصالحات كما أننا نستقبل خلال الأيام القادمة يوم عرفة وهو يوم مبارك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيامه وقال عليه الصلاة والسلام إني لا احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقيه فيسن للمرء إذا لم يكن حاجا أن يصوم عرفة ويحتسب إلى الله تعالى أن يأمر من تحت يده من أهله وولده أن يأمرهم بالحرص على الصيام في هذا اليوم المبارك نسأل الله تعالى أن يجعلنا واياكم من المقبولين نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين قولوا ما تسمعون واسافروا الله الرجل العظيم لي ولكم من كل ذنب يسافروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته الى يوم الدين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هكذا قال الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في إسرائه إلى المسجد الأقصى تعظيما لذلك الموضع المبارك يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهكذا قال موسى عليه السلام لقومه فكان يعد دخولهم إلى فلسطين وإلى الشام شرفا ينبغي أن يسبقوا إليه وكما كان عيسى عليه السلام وهيره من الأنبياء يعظمون ذلك الموضع المبارك وليس هناك موضع أشرف ولا أعلى ولا أفضل ولا أحسن ولا أكمل بعد مكة والمدينة من تلك البقعة المباركة في المسجد الأقصى الذي صلى فيه كل الأنبياء ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام لما بنى الهيكل يعني لما بنى المسجد الأقصى هيكل معناها مسجد لما بنى المسجد الأقصى دعا الله تعالى بثلاث دعوات أن من جاء إلى ذلك المسجد راغبا فيما عند الله تعالى زائرا له أنه يغفر له بمرجعه منه فجعل الله تعالى له هذه الفضيلة في من جاء إلى ذلك المسجد العظيم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضره فبيّن أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما أنها مضاعفة في الحرمين الشريفين كذلك هي تضاعف في ذلك الموطن المبارك واليوم ينقل إلينا الإعلام خبر أولئك الأبطال المرابطين في ذلك الموضع المبارك حتى إن اليهود كما نرى في الصور نراهم وهم يصعدون فوق المسجد الأقصى بعدما أقفل المرابطون في داخله أبوابه دونه فيصعدون ويكسرون النوافذ في القبط ويلقون عليهم القنابل المحرقة بأنواعها وهم ثابتون على ما تبتهم الله تعالى فيه من الرباط الكلام عن المسجد الأقصى وعن فضائله وفضائل الرباط فيه وما يجب على الأمة نحوه والرد على مزاعم اليهود في أنهم يدعون ان لهم حقا في تلك البقعة المباركة والسبيل لجمع كلمة الأمة لإنقاذ المسجد الأقصى الكلام عن ذلك لعلنا أن نفرد له خطوة كاملة بإذن الله أسأل الله تعالى أن ينصر دينه أسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز شريعته وأن يجمع الله تعالى كلمة الأمة على الخير والهدى اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنه فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لنا ولي آبائنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم احفظ حجاج بيتك الحرم اللهم احفظ ضيوف الرحمن اللهم احفظ أقواما استجابوا للنداء اللهم احفظهم يا حي يا قيوم اللهم من أرادهم بإفساد أو تخريب أو خلل أو انحراف أو حرق اللهم فرد كيده في نحره وافضحه يا قوي يا عزيز واجعله عبرة للمعتبرين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعود بعظمتك كان يغتالوا من تحتهم اللهم اجمع كلمة الهدى والخير على الأمة كلها يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم وإنا نسألك أن تعظم الأجر والثواب لكل من يقوم على رعاية هؤلاء الحجات اللهم عظم الأجر لكل من يقوم على رعايتهم ابتداء من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول اللهم عظم لهم الأجر والثواب اللهم عظم لهم الاجر والثواب وبارك في عملهم يا حي يا قيوم